تشمل هذه المكونات بعض المعادن مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزينك، وهي تعمل بوصفها درعاً واقياً يحجب الأشعة قبل أن تخترق بشرتك.